أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم الثلاثاء السادس من فبراير العام 2021 وهنبتدي كورس جديد للفسيولوجي بإذن الله يعني مكثف ومبسط وطبعا اول اود ان انا اشكركم الحقيقه اليوتيوب بعثوا لي ان قالوا لي ان عدد السبسكرايبرز تخطى ال100000 سبسكرايبرز وطبعا المشاهدات بالملايين والفضل كله بعد الله يرجع لكم طبعا في ثقتكم في اللي بنقدمه احنا قررنا يبقى يعني المحاضره ما تزيدش عن 45 دقيقه يعني تختصر الموضوع واحد ومش هنزودها عن 45 دقيقه هنعمل فيها دي جرامس مجدده شويه عشان خاطر تفيدكم اكتر وهنحاول نبقى نحدث المعلومات بما يتناسب مع طبعا المعلومات بتتغير في الفيسيولوجي النهارده اول محاضره بتختص بال كارديو فاسكولار سيستم وهي انت رودكتوري فهنبتدي نتوقع انت بال كارديو فاسكولار سيستم ليكتشر 1 انا بس عاوز اقول لكم ان احنا يعني قبل ما في دي بحب فقره المعلومات العامه انه مكتشف الدوره الدمويه اللي هو ويليام هارفي ويليام هارفي ده بريتش يعني فيزيشن يعني متخصص في الفسيولوجي اكتر بنقدر نقول ان هو الجاد فادر بتاع علم الفسيولوجي لانه هو اول واحد اتكلم على سيستاميك سيركوليشن بوجهن خاصه بدقائقها والراجل ده تولد في 1578 وتوفوه الله في 1657 من 1578 إلى 1657 ويليام هارفري العائم الإنجليزي ده هو الأب الحقيقي لعلم الفيسولوجيا باكتشافه للسيركوليشن طيب عندنا حاجة بنحب نتفع عليها ان احنا النهاردة هتكلم في ستة نقاط واللاك نمبر الرقم الحظ بتاعنا هو رقم 2 يعني زي ما انت شايف اللوحه اللي قصادك فان كل حاجه دلوقتي هنتكلم عليها هي فيها رقم 2 فعندنا 2 سيركيليشنز تو بامبس تو تشامبرز تو تايبس اوف فالفز تو تايبس اوف فايبرز ان تو فانكشنال سينسيت بنسميها المينتال سيت المنتل ست يعني التهيق الزهني. لما الواحد بيبقى مهيئ زهنياً ده بيساعد التذكر أكثر. فنبتدي أول حاجة بإن إحنا ليه عندنا تو سيركوليشنز. ويهف تو هارتز لأن عندنا تو سيركوليشنز. يعني الإنسان مش عنده قلب واحد عنده قلبين ويمكن أنتو زي ما انتم شايفين في الصورة بس مش عارف الليزر هو اشتغل أخيراً. أنا فصلت الهارت إلى قسمين. Why you have two hearts? Because you have two circulations. فنبتدي أول نقطة في النقاط الستة اللي هي two circulations. عندنا pulmonary circulation اللي هي الدورة الصغرى والsystemic circulation اللي هي الدورة الكبرى. طيب أنا هقارن ما بينهم بحب النظام جدا في خمسة نقاط. هما بيتطفق في أربعة وبيختلف في نقطة. وعلى فكرة كل نقطة من النقاط الخمسة. سؤال متعدل الاختيارات نبتدي تبتدي من ال right ventricle ونسميها pulmonary تودى الدم لل lungs لتكون أكسجينيات وترجع لل left يعني من ال right ventricle إلى left مرورا بال lungs أما الدورة الكبرى وهي systemic circulation فتبتدي من ال left الدم يروح من اسمها سيستيميك لكل البادي سيستيم يودي لها الدم اللي هو اوكسجين يودي لها اوكسجين ونيوترين وياخد منها الكاربون ديوكسايد والويس بوضاكس وترجع لل رايت اتريم يبقى اول نقطة في الاختلاف ان البانوري بدأ من الرايت فنترقل للليفت اتريم السيستيميك بدأ من الرايت فنترقل للليفت اتريم تاني فرق مهم جدا في الامس كيوب ان اندر ان البلمونري سيركيليشن بتودي ريديوسد بلاد يبقى في البلمونري سيركيليشن هي السيركيليشن الوحيده اللي الارترز بتاعتها البلمونري ارتي ارتري لكن ما فيهوش اوكسجنيتد بلاد في ريديوسد بلاد وبالعكس فيها فينس فينس لكن فيها اوكسجنيتد بلاد حتى انا رسمها بلون لحظه انما السيستميك سيركيليشن زي أي سيركوليشن، الأرض فيهم أكسجينيات البلد والفينز فيهم ردوز البلد يبقى داع تاني فرق، ثالث فرق، البرشور أعلى برشور في السيركوليشن بيحصل في فترة الإنقباط اللي بنسميها سيستول ففي سيستاميك سيركوليشن أعلى برشور في النورمال بيرسون دوري جريس بيبقى هاندرد 240 مليمتر mm. ده أعلى pressure لأسيستوني pressure في السيستيميك circulation في normal person during rest ما يقبله في البلمونري 20-30 مليمتر mm. وده السؤال التالي السؤال الرابع طب هو ليه في السيستيميك أعلى من البلمونري لأن المقاومة الريزيستن بتاعت السيستيميك سيستيميك سيستيميك من عاشر مرات more than 10 times resistant to pulmonary circulation في المقارنه ما ان كميه الدم اللي بتدخل تساوي تماما كميه الدم اللي بتدخل ال سيستميك يعني دي تدي دي وبعدين تتلقى الدم منها بمعنى اخر ان كميه واللي بنسميها cardiac output اللي هو volume of blood pumped by the right ventricle per minute equals المسكين مهم جدا exactly exactly بالضبط volume of blood pumped by the left ventricle per minute during rest اللي هو 5 liters يبقى هم اختلفوا في أربع حاجات واتفقوا في شيء واحد اللي هو volume of blood pumped في الـ palmar circulation equals exactly the volume of blood pumped في السيستميك سيركيليشن اللي هو الكارديياك اوت بوت اوف رايت فينتريكل equals الكارديياك اوت بوت اوف ذا ليفت فينتريكل دويرينج ريست دي اول نقطه اللي هم تو سيركيليشنز طب نيجي تو بامبس ما احنا قلنا ان الهارت اكشوالي انا راسمهم بعاد عن بعض هنشوف في رسومات تاني انا هرسمهم جنب بعض وان هارت اكشوالي يو هاف تو هارتس عندي الright side والleft side. Nota الثالثة. In كل cool pump أو heart become in two chambers. Atrium اللي هو الأزين و اللي هو البوتين. كل واحد من دول في سؤال. El main function of ventricle الوغضيفة الأساسية بتاعك ventricle to pump blood in circulation a right ventricle pumps blood in palmar circulation with left ventricle pumps blood in systemic circulation طيب خذ بالك بعد في سؤال MSQ مهم جدا هنا احنا قلنا ان left ventricle be pump blood at a high pressure 100 to 140 mercury during stall for rest in a normal person. عشان كده سموا left ventricle سؤال MSQ مهم جدا high pressure pump بينما قلنا el right venticle pumps the same volume of blood but at a lower pressure. 20 to 30 mm millimetres. عشان كده El right venticle بيسموه low pressure pump. Compared to the left venticle high pressure pump. أو ممكن في المultiple choice يجيلك Volume pump. طيب نيجي بالنسبة لل atria. What is the main function of Atria? الـ atria. El function بتاعتها أساسا not to pump blood انما بلاد ريزرفوار وتعالى فاهمك ليه دلوقتي تخيل ده الاتريا وده الفنتيكل اكشوالي الفنتيكل بياخد بنفسه 70% من من الاتريا بيعمل له ساكشن بيشفط 70% والاتريا بي بامب بس 30% عشان كده المين فانكشن اوف اتريا نوت تو بامب انما السؤال اللي مهم جدا الاتريا الاوزين بيشتغل بلود ريزيرفور بيخزن البلود لحد ما الفنتكل بنفسه بيسط بياخد 70% واكشولي الاتريا بيبومب 30% فقط وعليه لو مريض الاتريا بتاعته توقفت عن الانقباض حال اسمها اتريا يعني رعشة الاوزين ما بينقبتش ما بينقبتش انما بيعمل فايبرليشن الإنسان مش يموت لأن الـ ventricle still بيأخذ 70% بلد يبال Atrial Fibrillation does not danger أو endanger lives لأن the main function of atria بتشتغل كـ A الـ function عشان كده بنقول في الـ MSQ الـ Atria الأزين أو الأزينان not essential for life whereas the ventricles are essential for life يعني لو حصل انتريكو فاوليشن هذا يسوي وفاة فورية لكن في الاتريا فاوليشن الاتريا ليس تقوم بلد انما بلد ريزروفار سبعين في المئة بيتخدم الفينتريا لو توقف الاتريا الهار بيفقد تأتيم في المئة فقط من كفاءتي طب ايه عيب ان في شوية بلاد اللي هما ماخدهمش الفينتريا اللي هيستاجنات هيحصل لهم ركود في الاتريا وبالتالي ممكن يحصل فيهم بلد كواجيليشن عشان كده كل المرضى اللي عندهم AF لازم عشان ما يحصل لهمش بلاك كواجلات منديهم أنتي كواجلانس بلاد ثينالس طيب نيجي النقطة اللي بعد كده ان احنا عندنا 2 types of valves يوجد نوعان من ال valves بقى عشان نتفرج على نوعين ال valves دول تشوف ال اللي بعده اكتشلي الهارت بتاعك اهو انا راسم التو هارتس الايتريال فينتيكل جنب بعض هما اكشوالي تو هارتس ورايت سايد ليفت ورايت بامب اكشوالي الهارت ده عنده سكيلتون السكيلتون بتاعه بيتكون اهو اديني ماشي معاك من فور فايبرس رينجز اربعه رينجز معموله من فايبرس تيشو تو ايتش لكل رينج في تشيمبرز اتاتش ما انا عندي 2 اتريا و2 فينتكلز 2 يبقى لكل رينج من الاربعه ماسك تشيمبر طب والجمله الأهم وكل رنج من الاربعه موجود فيه فالف فالف يعني الصمام ايه وظيفه الفالف سؤال ام اس كيو بي in one direction في اتجاه واحد بس واحنا كل حاجه عندنا 2 We have two types of valves. I have من types of valves. We have two types of valves. There are atrioventricular valves. Which can conduct the blood from atrial ventricle. The blood flows from atrial ventricle. They call it atrial ventricle. One on the left side, and right one two valves. They call it semi-leunar. Semi is a ship. Lunar semi قمري ان مش بيدورين هم بيضورين اهم واحد عند بدايه الاورتا اسمه اورتيك فالف واحد عند بدايه بلمونري ارت اسمه بلمونري فالف اللي هو قافل بيبقى شكله زي ما انت شايف زي علامه المرسيدس سو so وي قلنا كل حاجه 2 تو تايبس و سيميونار فالفز كل نوع من النوعين بينقسم بدوره الى 2 عندي الاتر فنتريكل ومفصلوا الاتر على الفنتريكل ناحيه الليفت بيسموه مايترال فالف وده سؤالي مهم جدا الوحيد اللي هو باي كاسبيد يعني عنده ضلفتين فقط تو كاسبس بينما اللي ناحيه right وكما يبدو من اسمه بيسموه ترايكاسبيد فالف لان عنده ثلاث ضلف او ثري كاسبس خد بالك السيميليونر فالف اللي عند بداية اسمه أورتك فالف ثري كاسبس اللي عند بداية بالنوري بيبقى برضو ثري كاسبس يبقى إذا سؤال MSQ مهم جدا يبقى في الأربعة فالف والتو سيميليونر فالف والتو أترين في فالف واحد بس بس هو اللي عنده تو كاسبس حتى ساعات يسموه باي كاسبب بس بيجيلك في ال MSQ تحت المايترال فالف وبحكي في فقر المعنوات العامة لماذا يسمون كلمة ميتران؟ لماذا سميها بالميتران؟ في الرطب الدينية نعرفه من غطاء الرأس ففي الكنيسة الكاثوليكية في روما المساعد البابا يسمونه الميتران أو الموتران العربية نعرفه كيف من غطاء الرأس يبقى مزدوج يعني عنده غطاء رأس مزدوج لما تقلبه هو ده يبقى الميترال فالف عشان كده سموه ميترال فالف ليه بحكي القصة الطالب ساعات يقول لي انا بفتكر المعلومات من القصص لانا لأن ما بحكيش قصة ما لهاش علاقة بالموضوع يبقى مان هو الفالف الوحيد اللي عنده 2 كاسبس وما عندوش 3 كاسبس ميترال فالف لانه بيشابه غطاء الرأس بتاع مساعد البابا بتاع روما ميترال فالف طيب تعاني نتفرج مع بعض نشوف ازاي الفالفز دي بتالاو الباسج بلاد او لان ديركشن وان كان انا عاوز اقول لك حاجة دي مش مهم محدش يسألك فيها بس انا عاوز ناس فاهمة تعاني نتفرج مع بعض هنا الاتروفنتريكولار فالفز ازاي بيسمحوا بانتقال الدم من الاتريا توفينتريكل and not in the opposite direction مش من الفنتريكل للاتريا لان الكاسبس بتاعت الفالف الضولف بتاعت الفالف هده البايكاسب اللي هو ناحية الميترال بتبقى مسكف عضلة في جدار القلب اللي هي بلون لسود اسمها بابيلاري مصر بواسطة حبال كده يسموها كوردا تنديني يعني التندونز اللي في شكل كورد التندونز اللي زي الحبال فلما الدم بيجي ينتقل من الإيتريا للفينتكل الكاسبس بتنزل لتحت والحبال ترتخل لكن لو حاول الدم ينتقل بالعكس الفنتيكل انقبض وحاول الدم ينتقل من الفنتيكل اتريا الكاسب دي بتطلع لفوق للمستوى الأفقي ولما توصل بالظبط للمستوى الافقي الحبال بتبقى مشدوده فبتمنع الافيرشن ان الكاسب دي تتقلب الناحيه الثانيه وبالتالي تقفل الفالف يبقى تصميم الفالف بيسمح ان الكاسبس تفتح فقط لما الدم يبقى من الاتريال فنتيكل لان في الحاله دي الاحبال بتبقى متخيه ولا تسبح بانتقال الدم من الفينتكل للاتريا لان الكوردة تندينية تبقى وبتكيب الكاسبس في المستوى الهوريزونطي محلش يسألك في ده انت تعرف ان الفالفز وظيفتها ايه اللاو باسج او بلاد ان وان داريكشن في حالة الاتروفينتريكولر من اسمها من الاتريا للفينتكل نيجي بقى السيميليونر فالفز اللي هي شبه قمري اللي هي عند بداية الورطة او بداية ال تشغل بطريقة تانية خالص، احنا قلنا وهي قفلة بتبقى عاملة زي علامة المرسيدس، يعني لو الدم حاول يحصل له ارتجاع من الأورطة البلموناري الفنتكل الكاسبس دي بتتميلي وتقفل الفالف بينما لما الفينتكل بينقبض الدم بيندفع من الفينتكل للأورطة البلموناري ان الكاسبس دي بتيجي على جوانب الفالف وتفتح وأورهالك احسن بص معايا حضرتك انا عندي الفينتكل وأنتم لديكم الأورطة أورتال مريضة وفيه أنا لديه غير التنف لكن يعتبر فيه ثلاثة كاسبس بالشكل هذا فلما الفينتكل ينقبض الكاسبس يأتي كده ناحية حواف الرينج بتاع الفالف يأتي كده والدم يخرج لكن لو حاول الدم يحصل له ارتجاع بالعكس من عندكم من الأورطة التي لديك الكاسب يتميلي بدم والكاسب يتميلي دم والتالي يتميلي دم فينا ارتجاع دم بانجليزي مختلف تماما الكاسبس بتيجي ناحية الجدار ناحيه الرينج والدم جاي من الفنتكل عندي ورايح لكم اللي هو الاورتا لكن لو الدم حاول يرتجع من عندكم الاورتا البرايمري عندي الكاسب دي هتتملي دي تتملي دي تملي بالبلاد قفل الفالف ما يهمنيش كل الكلام ده يهمني معلومتين المعلومه الاولى وظيفة الفالفز ان الفالفز الاو الباسيج اوف In one direction في حالة Atriventricular From atrial to ventricle في حالة Orto-palmmonary From the ventricle To aorta orto-palmary -or تاني حاجة إن all cusps Are عندهم عن Three cusps All valves آسف Have three cusps مين الvalve الوحيد وأنا متأكد إنكم فكرينه اللي هو bicuspid اللي هو المitral valve طيب ننتقل دي النقطه ال 5 احنا قلنا عندنا 6 نقط النهارده وي هاف تو تايبس اوف فايبرز في الـ في الـ في الـ في الهارت عندي نوعين من المسل فايبرز وي هاف اورديناري كونتراكتايل مسل فايبرز يعني اللي هي المسل فايبرز بتنقبض العاديه اللي بتنقبض اللي هو بينقسم الى قسمين في اتريال مسل فايبر اللي هي بتقبل الاذينين وفي فينتريكولار ماسل فايبر اللي هي بتقبض البطونين يبقى عندي اورديناري كونتراكتيل ماسل فايبر ودي ستراتيد يعني مخططه بالظبط زي زي السكيليتال ماسل فايبرز نفس الكلام اللي, اللي هنقوله مع السكيليتال ماسل فايبرز المايوسين والاكتين والتداخل ستراتيد طب ثاني نوع عندي سبيشالايزد تايب اوف ماسل فايبر الاسبيشيلايز أنا قلت رقم الساعد بتاعنا ورقم اتنين بتنقسم بدوريها إلى نوعي فيه ماصل فايبر اسبيشيلايز في إيه؟ إنها تإنيشيات الكاردياك إيمفلس يعني تبتدي كهربة القلب القلب لا يعتمد لا يعتمد على الأعصاب إنها تجيب له الإشارات العصابية هو عنده ماصل فايبرز هي ماصل فايبرز بقادرة على توليد القهربة بتاعة القلب وعليه القلب ينبط من البيسميكر حتى اللي هي مشغلة قلبك وقلبك وقلب العبد اللي العب هي الصينو اتريال نود اهي اللي أنا بيحطها عديها الليزر له. ده الصينو اتريال نود دي النورمال بيسميكر الظهار كل معلومة هقولها مهمة في الامس كيو موجودة فين في الريت اتريال فين بالضبط الرسمة مش مجسامة على الـ posterior hall فين بالضبط عند فتحة الوريد الأجوى في العلوي اللي هو السوبيرو في نكاف. يبقى تعلمنا انها في الـ posterior hall عند الـ opening في السوبيرو طب نورمالي عندها intrinsic ability مقدرة جواها intrinsic يعني جواها ذاتية انها تطلع الاشارات العصبية بمعدل من 100 ل110 يبقى متوصف 105 في الديئة طب واحد يقول لي بس احنا قلوبنا ما بتشتغلش 105 في الديئة احنا القلب في الطبيعي بيشتغل حوارين 70 هي بتطلع 105 طب ده سؤال تاني يمسكو مهم جدا طب مين اللي بي يعني بيقلل ال High دي عصب مهم في الجسم اسمه الفيجاس ومعناها الحائق هي بتتغذب عصب اسمه الفيجاس بيقلل عدد الإمبولس فيخلي ضربات قلبنا في حدود 70 وإيه الغرض؟ ليه بيخلي قلبنا ينقبض بعدد أقل؟ دي عشان قاطر نبريزارف الإنرجي عشان قاطر القلب ما يستهلكش طاقة كتير دورين جريست فالقلب بيضرب عدد قليل من الضربات طب سؤال تاني في الإمس كيو طب النورمال هارت ريت ما تقوليش 70 النورمال هارت ريت أي هارت ريت ما بين افتحوا دنا ستين ومية يعني ما نعتبركش عندك ابطاء في القلب غير لو تحت ستين وما نعتبركش عندك إسراع في القلب تاكي كارديا غير فوق مية يبقى تحت ستين ابطاء برادي برادي يعني بطيء كارد يعني قلب بطيء وفوق مية تاكي تاكي يعني سريع تاكي كارد يعني قلب سريع يبقى كل واحدة من دول سؤال MSQ يبقى الانترانسي كريدن بتاع الاس انوب مية شكت بعصب اسمه الفيجاس حتى على وجه الحدود بيبقى الرايت فيجاس هو اللي بيغزي الاسئنود ومش حاوزها يعني يفهم لان الاسئنود مرتوزة رايت يبقى القليق ان يغزيها الرايت فيجاس right طب افرد افرد الاسئنود بازد القلب يقف الانسان يتوفى الله لا ما تخافش ربنا عامل ريزيرف لها اسمه اتروفنتريكولر نون وكما يبدو من اسمها اتروفنتريكولر يبقى موجودة عند نقطة الاتصال ما بين التو إيتريا والتو فانتكيل عشك يسموها أترو إنتيكور طب قولي فين بالزبط موجودة في الرايت إيتريا ليه في الرايت إيتريا هنقولها بعد شوية على الرايت سايد عن ناحية اليمين من السيبتم من الحاجز اللي بيفصل التو إيتريا طب فين مش باينة برضو لأن الدراسة ما نشوفها السماء ورا خالص طيب ال... يبقى لو باظت الاس انود هتشتغل الاي في نود بس في الحاله دي القلب هيضرب بمعدل ابطا بقى اللي هو 60 بير مينيت وكمان هتقل شويه بالفيجاس انهي فيجاس اللي بيغذي الاي في نود خليك ذكي الاس انود مور تو ذا رايت فبتاخد بالرايت فيجاس الاي في نود مور تو ليفت فبتاخد بال فيجاس الاي في نود فيها نقطه في ام اس جدا احنا قلنا ان الهارت فيه هنا فايبرس سكيلتون ما يعديش فيها الكهرباء طب كيف تعبر الكهرباء من الأزوينين إلى البطنين من التو إيترا للتو فينتكلز عن طريق الـ AV نود؟ يبقى الـ AV نود هي الـ only electrical connection ما بين التو إيترا والتو فينتكلز دي وظيفة تاني وظيفة لها ان لو بعض الـ S نود بدل ما القلب يقف هيشتغل الـ AV نود طب افرد اتقطع الكابل اللي رايح للتو فينتكلز فيه كابل هنا نتكلم عليه حالا اسمه اتروفنتريكولر باندل لانه من القترة للفينتكل او باندل وهيس نسبة الى مكتشفيه هذا الباندل لو اتقطع يبقى مفروض الفينتكل هيوقف و احنا قلنا الفينتكل ده اسنشل فور ايه فور لايف ما تخافش فيه عندنا حاجة اسمها بيركنجي فايبر هنا واحده من بيركنج فايبرز اللي بتغذي الفنتيكل هنقولها حالا دلوقتي هتشتغل كبيسميكر وتشغل الفنتيكل اللي هو اسينشال تو لايف بمعدل بطيء جدا 20 40 بير مينيت طبعا هذا المعدل ما يكفيش الواحد يمارس حياه طبيعيه انما يبقيك على قيد الحياة لحد ما نركب لك ارتفيشال بيسميكر يبقى عندي كام بيسميكرز 3 اللي نورمال يشغل دلوقتي الساينو ايتران نود في معظم الناس اذا باز هيشتغل الافي نود قل بالك بقى الثالثة مش عاوز عدم زكاء مش عاوز غباوة امتى يشتغل البركنجي مش لو بازر اتنين مفيش عند ربنا حاجة اسمها بوزر اتنين يشتغل لو اتقطع الاترو انتيكو اباندل الكهرباء ما بقتش توصل من الاس نود للفينتكو يسموها هارت بلوك في الحالة دي أحد الفايبرز اسمها Perkinji Fibers هتشتغل بمعدل 20 ل 40 يبقى دي أول نوع من الفايبرز Specialized for initiation of cardiac muscle fibers في فايبرز تانية Specialized for propagation of cardiac muscle impulse يبقى في فايبرز Specialized for initiation of cardiac impulse S-node و A-v-node وفي فايبرز Specialized for propagation تعال نشوفهم بقى الاي في نود اهي طالع منها حاجه اسمها جاي من الايتريال فينتيكل في سمؤاته فينتيكو باندل او باندل اوف هيس اللي انا حاطط عليها الليزر طب احنا عندنا كام فينتيكل تو فينتيكلز فتنقسم لاثنين رايت برانش وليفت برانش يبقى رايت وليفت باندلز خد بالك مش زي الدلتا يعني الاي في باندل لو عندك ملاحظه بتكمل الرايت وان قليك من اهل اليمين هي بتكمل اليمين اليمين دي امتداد طبيعي ليها ويطلع منها الليفت برانش اهو بعد كده كل باندل تنزل ده الباز بتاع الفينتكل وده الايبكس يعني ال توفينتكلز عمين زاهرة مقلوب ده القاعدة فوق والايبكس تحت فينزلوا من الباز تابعني بالليزر الى الايبكس وبعين يبقوا رفلكتد على اللاترة القولي بعد كده شوف يطلع البركنجي فايبر يعني سلك يغذي كل فينتريكولر مصل فايبر. تخيل كل مصل فايبر في الفينتكل؟ ليس سلك معينة ديها الكهرباء اللي هو البركنجي فايبر. ليه بقى؟ يعني ليه كل واحدة ليها سلك؟ عشان يسمون بقى البركنجي سيستم الافي باندل دي اللي شفناها والتو باندل بنكمل يمين ويطلع الشمال وبعدين كل فينتريكولر مصل فايبر ديها فايبر بحيث ان الكهرباء خليت معايا توصل افتح ودانك كل الفنتريك ورمص الفايبر في آن واحد وكوحدة واحدة يعني الكهرباء دخلت في الـ AV bundle أو bundle of haste وعين راحت يدطوه فنتكلز الـ right و left branch. قلنا الـ right مكمل عادي و طالع منه كبرانش وواحدين ينقسم الى أسلاك سغيرة سلك الكل مصف في الفنتكل بحيث كل فينتريكول ماسل فايبر في آن واحد وكوحده واحدة في ان واحد وكوحده واحده فانقباض الفنتيكل يبقى باورفل اناف تو بامب ذا بلاد وعلى فكره البركنجي سيستم ده هو اسرع ماسل في قلبك عشان تكهرب كل الفنتريكول ماسل في الفنتيكل في ان واحد ات وان تايم اند از وان يبقى باورفل اناف que enough, potable enough to pump the blood against the resistance. وعشان الكهرباء تمشي في البركنجي فيبرز اللي هي قلنا بقى ان اللي بيسموه البركنجي سيستم الافيو باندل والتو باندل والبركنجي فيبرز كلهم مع بعض هم البركنجي سيستم بتتميز بإيه بقى البركنجي سيستم سؤال مسكيو ان البركنجي فيبرز Larger than the ordinary Cardiac Muscle Fiber أكبر وبالتالي مقومتها إلينا وبالتالي الكهرباء تمشي فيها أسرع يبقى اكبر ماسل في القلب سؤال ام اس كيو اللي هم الماسل فايبر سيستم عشان تمشي بسرعه عشان تكهرب اولفينتريكو ماسل فايبرز اتول تايم اند ات از وان يونت اتول تايم اند ات از وان يونت فا كونتراكشن اباورفول انف تو بامب نيجي لاخر نقطه وهي ان الهارت هنتفرج مع بعض بيقاومن تو سنسيتيا سين في اللغة يعني مدمج دلوقتي برضو نقولها بهدوء أنا عندي اوه اربع خلايا الرسمة دي المربع ده بكوم من اربع خلايا خلية واحد ودي نيوكليس لعتها خلية اثنين ودي نيوكليس خلية ثلاثة ودي نيوكليس وخلية اربعة ما فيش ما بينهم مفيش حواجز يبقى ده لو انت عملت ستيميليشن الكهرباء تنتقل من واحد ل 2 ل 3 ل 4 يبقى كلهم هيشتغلوا كوحده واحده المنظر اللي انت شايفه ده يسموه اناتوميكال سينسيتيم مدمج تشريحي مفيش فواصل مفيش مفيش مفيش ما فيش فواصل ما فيش بارتيشنز ما فيش بين الخلايا فاما الكهرباء واحده الكل يشتغل اللي في الهارت عندنا مش كده الهارت عندنا في بارتيشنز ما بين الخلايا ما بين واحد واثنين وثلاثة واربعة في بارتيشنز هاي بس كأن لوجودة لها ليه بقى لانك برضو عملت استيميليشن للخلايا رقم واحد الكعرابة هتروح لاثنين وثلاثة واربعة لان كل بارتيشن كل سيل ميمبرين في حاجة اسمها جاب جونكشن او الجاب جونكشن اللي هي الدائرة الكبيرة دي خلاص اللي هو بيبقى هيكسا يعني, يعني بروتين سداسي هنقوله في الانتروداكشن الشكل بتاعه بروتين سداسي موجود في نصه فيه حاجة اسمها انتركاليتد ديسك انتركاليتد في اللغة يعني محشور بين كل ديسك اهو محشور ما بين خليتين فيسموه انتركاليتد ديسك بيبدي مقاومة ليلة جدا جدا للكهرباء very low resistant to electricity يبقى الجاب جانكشنز والانتركاليتد ديسك دي لا تبدي مقاومه تشكل للكهرباء فانت لما تعمل استيميليشن لخليه واحده الكهرباء بتنتقل للخليه التانية والثالثه والرابعه من خلال ايه بقى الجاب جانكشنز والانترجليتد ديسكس فكلهم ينقبضوا مع بعض كانهم مدمج خلوي لكنه مش مدمج تشريحي زي ده لان هنا ما فيش بارتيشنز ما فيش جدران لما هنا فيه جدران لا قيمة لها بسبب الـ Gap Junction والـ فنسميها functional syncytium أي مدمج وظيفي الهارت بقى فكر معايا هل لما بدي إشارة عصبية للهارت بينقبض فكر الـ Atria مع بعض؟ لا القاترة تنقبض الأول لتنين مع بعض يفضوا في الفنتجلس. وبعين التو فنتجلس مع بعض يبومب البلود في الأورطة أو في البلمونري الأرطي. يبقى الهارت ما هوش في الامسكيو ما هوش وان فانشنال سينسيتيام انما تو فانشنال سينسيتيام السينجل سينسيتيام مدمج. البلورال الجامع سينسيتيام. يبقى الهارت أكس از two functional two functional two functional sin sitia ادي ست نقط الاساسيه بتاعت محاضره النهارده يبقى we have two hearts because we have two circulations كل هارت معمول من two chambers وعندي two types of valves وعندي two types of muscle fiber في اوردينري كونتراكتيل مسل فايبر اللي هي بتنقبض الاوردينري موجوده في الاو او في الفينكل وفي مصر الفايبر سبيشالايزد نوعين برضه يا اما فور انيشيشن اوف كارديياك امبلس تطلع الاشاره العصبيه زي اس ان او اللي هي البيج ميكر باظت يشتغل اي نود الكهرباء ما اقولش الاثنين باظوا مش عاوز عبط الكهرباء مش قادره توصل للفينكل لان الكابل الرئيسي اتقطع اللي هو يسموه هارت بلوك الفينكل اسينشال فور لايف ما تخافش واحده من التيركينج فايبرز نوصي بروحها بيس ميكر وتشغل الفنتكل بس بمعدل 20 ل 40 يسموها اي ديو فينتريكولار ريذم اي ديو فينتريكولار ريذم تخليني يا دوبك نايم في السرير كده وعايش لحد ما ييجوا يقولوا لي يحطوا لي بيس ميكر ثاني نوع من فايبر. كل حاجه اتنين سبيشالايزد فور بروجيشن اوف كاردياك امبلس تمشي الكهرباء بسرعه في الفنتكلز اللي هم الاي في باندل او يعني الكابل الاساسي وبعدين التو باندلز as right وبيطلع منه الليفت وبعدين كل البنتيكو ماسل فايبر تروح لها سلك الجذا الكهرباء وده اسرع حاجه ليه لان الفايبرز تخينه ما عندهاش سيستم قابله تمشي بسرعه كل البنتيكو ماسل فايبرز ات وان تايم اند از وان يونت ات وان تايم اند از وان يونت فالكونتراكشن يبقى باورفل انف تو بلاد ااجينست ذا وبعد كده آخر حاجه قلنا ان الهارت بيتكون من تو سينسيتيا يتالسين سيتيم اند بنتي كور سيتيم تو غلط في الام اس كيو لان في بارتيشنز امال مين لغى البارتيشنز دول وخلاهم لهمش قيمه وما فيش ديستانس افتكر الاثنين صح في الام اس كيو جاب جانكشن او الانتركاليتد يعني مسافه بين سيل وسيل جاب جاب يقول لك مايند ده جاب يعني خد بالك من المسافه أما انتركاليتد ديسك يعني ديسك محشور ما بين خليتين ده معنى كلمه انتركريت فاضل لي نقطتين صغيرين عشان ابقى خلصت الانترودكتوري اول محاضره وهي الاتي ان اول نقطة عندنا في الهارت تو بالنسبه للاينس تو جدا في فهم ميكانيكيه عمل الاراحه فاول حاجه عندي الصوديوم بوتاسيوم اي تي وده موجود في كل خلايا الجسم خدناها اللي هو بي بامب 3 صوديوم ايز تو ذا اوت سايد موجود في كل خلايا الجسم وقلنا ليه وظيفتين الاثنين بييجوا في الام كيو هو اي صوديوم يغلط ويدخل جوه بيرجعوه تاني في مكانه الطبيعي الصوديوم اساسا بره واي بوتاسيوم بالعكس يغلط ويخرج بره يرجعوه في مكانه الطبيعي جوه فاول وظيفة للصوديوم فاشيو بامب افتح ودنا اتكييبس الايوني كومبوزيشن ذا صوديوم اوتسايد اند ذا بوتاسيوم انسايد ذا طب تاني وظيفه قصدي الهي انه بي بامب 3 مقابل 2 بوتاسيوم potential difference فرق جهد اللي بره ثلاثه صوديوم يبقى بره مور بوزيتيف هو ده ريستينج ميمبرين بوتنشال عشان كده الصوديوم بوتاسيوم بامب احد اسباب ان في اختلاف كهربائي ما بين بره وجوه في الخلية ديورينج ريست يسموها ريستينج يعني ديورينج ريست ميمبرين بوتنشال او ممكن تيجي في الام اس كيو ان الصوديوم بوتاسيوم بامب ده الكتروجينيك بامب لانه بيقلل كهرباء الكتروجينيك الكتروني يعني كهرباء او من كلمه جنريتور يعني يولد بيولد فرق كهرباء يبقى لما يجي لك نون الكتروجينيك غلط الصوديوم بوتاسيوم بامب از ان الكتروجينيك بامب ثاني بامب اسمه كالسيوم اي تي بيس بامب ان احنا الكاردياك ماسل من المهد إلى اللحد السكيليتال ماسل <-muscle> الكالسيوم بتاع الانقباض افتح ودانك مصدر الاساسي جوه عضله القلب جوه عضله السكيليتال ماسل جوه عضلات الجسم في الساركوبلازميك كريتيكلم إنما عضله القلب تشتغل من المهض الى اللحم فبتعتمد على الكالسيوم اللي جاي من بره الاكسترا سيللر اللي موجود جوه زي السكيليتال ماسل في الساركوبلازميك كريتيكلم وده سؤال مش مهم جدا يعني السكيليتال ماسل مصدر الكالسيوم جوه اساسا إنما الكارديو مصل مصدر الكالسيوم من جوه ومن بره من جوه زي السكيتال ماسل ومن بره من الاكسوسيلر زي الاسموث ماسل هنا هي العضله الوحيده اللي بتنقبض على طول فمحتاجه كالسيوم طب الكالسيوم دخل عمل انقباض طب عايزين نريلاكس عضله القلب يبقى لازم الكالسيوم دخل من بره من الاكسوسيلر نطلعه هو ده وظيفه الكالسيوم اي تي بيس بامب نيجي بقى ثالث حاجه اسمها صوديوم كالسيوم اكستنجر بتتبادل الصوديوم مع الكالسيوم 3 صوديوم خد بالك بقى مع واحده بس كالسيوم وهنا كان 3 صوديوم مع 2 بوتاسيوم واحد يقول لي ما عندكش طريقه تذكرني كالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم لان البوتاسيوم احادي التكافؤ بينما الكالسيوم داي فالنت ثنائي بيبقى 3 صوديوم 3 صوديوم بس مش 2 بوتاسيوم بقى واحده كالسيوم لان قلنا الواحده كالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم والعكس بالعكس لو لقى الصوديوم قليل بره يرمي الصوديوم جوه ويجيب الكالسيوم بره يبقى الصوديوم في الامسكيو ثلاثة صوديو مقابل ما نغلطش مش اثنين واحدة بس كالسا ويتأكس بوث ديركشنز طيب فاضل حاجة نقطة صغيرة ونبقى كده خلصنا انه بالنسبة ليه البلود فيسلز البلود عندنا اهي ده القورطة ده سؤال الامسكيو مهم جدا بتبقى باراليل نوت ان سيريز يعني متوازيه وليس متواليه يعني احنا شفنا ان البلمونري سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن كانوا ورا بعض واحد يالي الاخر فعشان كده كميه الدم اللي طالعه من البلمونري بتروح لل سيستميك ده يسموه ان ان سيريز يعني متواليه انما البلات في الجسم الاورتا لا البلات مش ورا بعض موازيه لبعض اهو ده سؤال مش ايه الميزه في إنه ممكن لو فيه أورجن معين هنا محتاج دمه أكتر توسع الفيسل بتاعته ما يسمى بالفازو ديليتيشن خلاص فيروح له دم أكتر دون أن يؤثر على الأثر أورجن والعكس لو الأورجن إيناكتب بالشغال تقلل الدم اللي رايح له تعمله فازو كونستريكشن دون أن يؤثر على الفيسل الأخرى طيب هل في إكسيبشن لهذا الكلام؟ آه الليفر اللي هو الكابل عنده ضابل بلوت سبلاي عنده الهيباتيك آرتري اللي هو طالع من الأورطة هو اللون الأحمر يغذيه كأي عط لكن عنده شيء تاني يسمى بورتل فين جاي من الجاستوانستينال تاك دابل بلد سبلاي جاي بالأكل اللي, هض... اللي هضمناه ومتصناه اللي هز... الأكل الفود اللي هو هالبين دايجاستد وابزوربد يجيبها للليفر تبين تابولايز فالليفر عنده دابل بلد سبلاي بس ما تنساش البلد في جسمنا Parallel and not in series. This allows to increase or decrease the blood supply to one organ من غير ما يأffect the blood supply of other organs. وبكده يبقى أنهينا المحاضرة الأولى وزيما قلنا مش هتزيد المحاضرة أبدا بإذن الله عن 45 minutes ونلتقي بإذن الله مجددا مع المحاضرة الثانية في el Cardiovascular System وإلى أن نلتقي أستودعكم الله شكرا.